تَخذونَ أَم نَكُم دَخَلَم بَينَكُم أَن تَكُونَ أَُّة هي أََّ من أَُّ إِ ماَا يَبللُكُم اللَّهُ بهِ وَل يُبَيينَّ لَكُم يَومَ القامَةِ مَاكُ تُم فِيهِ تَختَرِفون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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وَل نَجزًاَّينَ صَابَعوا أَجرَْهُ بِأَحسَنِ مَا كانَُوا يععمللون مَنْ ملَ صَالِ حَّون ذَكَرٍ أو أَوقُ فَوَهُوَ مُؤمنِن فَل نُشًاَّهُ حَيتَ طَبَتَ وَلَ نَجزًاَّهُم جرَْهُ بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَععمللُون فَإذَا قرَأ قُرآَ فَْتَعِذ بالِلههِ مِنَ الشَّيطانِ الرجِييم إنِهُ لَسَ لَ سُلطانٌ على الذي نَ آمنُوا وَعَ رَِّهِم